الرحيم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعددنا للظالمين نارا أحاط بها احاط بهم سرادقها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 لا تعدل تجري من تحتهن الانهار تجري من تحتهن الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 جزاك الله خير في قوله احنا وقفنا عند قوله جل في علاه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وسات مرتفق وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربكم قل ما أتيتكم به هو الحق من ربكم انظر هنا أيضا المناسبة وقال قال من ربكم وأضافهم لله دل فعل خلقا وهنا إشارة فيها فوائد كثيرة جدا عندما أضافهم للربوبية فيها اشارات الإشارة الأولى أن الله الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وأن الله القوي القادر والقادر على أن يبعث عليكم رسولا من أنفسكم وهو القوي القادر على أن ينزل لكم المعجزات فلذلك قال وقل الحق من ربكم أنا أتيتكم بالحق من ربكم الخالق العظيم ففيها اولا لفت الانتباه لأنه خلقهم ولأنه, ولأنه القوي القادر ولأنه العلي القدير وايضا فيها العاب لهم وهو ربكم الذي يستطيع إهلاككم والذي إذا أراد, إذا إذا أراد أن يهلككم جميعا أهلككم جميعا وإذا أراد أن يعذبكم جميعا عذبكم جميعا وهو, وهو على كل شيء قدير لذلك قال وقل الحق من ربكم الحق القرآن نطق بالحق جاء بالحق فيه الحق وهو الحق ويهدي إلى طريق الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اختلف فيها العلماء على أقوال قال فمن شاء الله له أن يؤمن فليؤمن أو قل من أراد الله فليؤمن وهذا قال ابن عباس وقيل معناها لا تنفعون الله بإيمانكم ولا تضرون الله بكفركم فقال الله جال فعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم وقالة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم أجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنساكم مجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء ما نقص ذلك من ملك شيئا فأنتم إيمانكم لا ينفع الله ولا يزيد في ملكه وكفركم لا يضر الله جل ولا ينقص من ملكه إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني سبحانه الغني الكريم والمعنى الثالث فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال علماؤنا هذا تهديد شديد ووعيد أكيد نعم كأنه يقول فمن شاء منكم فليؤمن وهذا له ما له من الثواب العميم ومن شاء فليكفر وإذا ينتظر الإقاب الأليم والعذاب الوخيم ففيها تهديد وارعاب لهم وليس الأمر على الاختيار كما قال الكثير من الجهلة الذين يتمسكون بهذه الآية لأنها على الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني وسيرى ما يرى عندما يكون مثلا بين يدي الجبار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للكافرين إن اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها قال ان اعتدنا ان هيئنا النار وخلقناها وهيئناها عذابا وعقابا اليما للكافرين كما وصفها الله جل وعلا وصفا دقيقا ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل الوصف الرد على المعتزله فهذه فيها دلاله على خلق النار وخلق الجنه قال اعتدنا في الماضي واما في وصفها فهي تغلي تفور كما قال الله جل في علاه قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاء من العبيد يوم نقول لجهنم الامتلأتي وتقول هل من مزيد تفور وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي وتقول قد قد قد قد قال الله تعالى كلما ألقى فيها فوج من سألهم خزانته ألم يأتيكم نذير قالوا بعد قد نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضرار كبير قال الله تعالى عنها عن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا رأتهم من و و و ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لا سبعون ألف زمام كل زمام يجر سبعون ألف ملك فكيف تكون هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا رجه رجفة قال هذا حجر كان على فوات النار سقط لم يصل إلى القاء إلا بعد سبعين خريفا. الحمد لله. اللهم يا رب. اللهم انجنيه رب. قال إن اعتدنا فمن شاف اليوم ما شاف لاكفر إن اعتدنا للظالمين. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم إن اعتدنا للظالمين وهذا الظلم ظلمان نعم ظلم أكبر وظلم أصغر والمقصود به هنا هو الظلم الأكبر أنه قال إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي استغيث يغاسب بماء كالمهر يشغل وجوء بئس الشراب وسات مرتفقة فهذا على الظلم الأكبر الظلم الأكبر والظلم الذي فيه الكفر قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وايضا السياق مفسر لذلك لانه قف من شاء فليوم من شاء فليكفر تجي تروح على مصر؟ لا تشوف مصر. الله الله. كان مرجع الله ديك انت انت شيخنا مش مصر شفت كده ان شاء الله خلاص. شيخنا. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا شيخنا والله كده رجوع. خلاص لا تقسم بالله. طيب هتشوف. اخر كده والله اللي لا لا اللي هو طبيعي اللي احنا فيه ده. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي كذا القاهره فهم الله دي اقفر الله لي ورب انا انا عايش مع مع بعض مبدعين اخذوا عقلي ذهبوا به مش الى زحل شيخ في يعني الى كواكب لا اعلم لها اسماء الان اخي حضنا وقتنا في لنا وقتنا انا وقتي انا وقتي مش, مش ملكي انت راح بقى ثانيه الطريقة بهذه الطريقه <تصفيق> <تصفيق> صعب سكيندريكه سكيندريكه وللا نحتا يخطر لانه لا يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان قوله جل فعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر ان أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قال ويستغيث ويغاث بما يكلم قال نارا أحاط بهم سرادقها في قوله ان أعتدنا للظالمين والمقصود ذلك هو الظلم الاكبر وهو الظلم الأكبر المقصود بذلك لقول الله العفعلاء يا يا لقول لقمال لا الحكيم لابني يا ابنها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قد يقال أيضاً يدخل فيه الظلم الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من من غلبت سيئاته على حسناته فهو في مشيئة الله وهذا الذي قد بغى وطغى وظلم فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لا أريد بلأنا لكن شاق الآيات على الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر شاق الآيات على الظلم الأكبر لا الظلم لا الزلم الأصغر قال إن اعتدنا الكافرين نارا أحاط بهم أحاط بهم سورا ضيقها سرادق من نار كما ورد في بعض الروايات لا سرادق النار أربعة أو أربعة جدر كذف كل جدار منها مسيرة أربعين سنة وهذا رواه أحمد المسند وتميزي وفي كلام وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أرداق على سرادق لسان من النار يخرجوا من النار فيحيط بهم حتى حتى يفرغ من حسابهم حتى يفرغ من حسابهم عمدا هذه هذه النار ببشاعة النار هول النار يصف الله دله في الجبار من أجل أن يخشى الناس العقبة صلى الله عليه فعنا قال نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بس الشراب واسات مرتبقه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر إن يستغيثوا مما هم فيه من العذاب بل هم يتمنون قضاء العذاب وانقضاء العذاب قال الله وقال في علاء مبينة ذلك عنهم ونادوا يا مالك فيه يا شيخ ما خاصل ما تخترعش خالص بقى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون قال الله تعالى هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن أودنا فإنا ظالمون هذا كله مما, مما يحدث قال الله جل في مبينا ما يحدث لهم في النار قال ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ كل أسباب الموت تحيط به ومع ذلك لا يموت كل أسباب الموت تحيط به ومع ذلك لا يموت كله احاط بهم الموت من كل مكان واشتد عليهم العذاب من كل مكان وإن يستغيثوا لا يغاسون بل يقرعون كما قال الله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم وهم يسترخون فيها لا يرى أحدهم عذاب الآخر لأن الإنسان إذا رأى عذاب الآخرين يتسلى بهم يتسلى به. وهم ليسوا كذلك وهم لا يرى بعضهم بعضا ليشتد عليهم النكال والعذاب ولكن تفهم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عمك كان يحوطك ينصرك يعضدك ما فعلت له قال لو انا لكان في الدرك الأسفل من النار قال لو لأنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو قال في ضحضح من النار قال ألبس نعلين من النار الشاهد أنه قال لا يرى أحداً في عذابه فهموا؟ فيرى نفسه أشد الناس عذاباً لكن تفقه ذلك أنه يأتيه الموت من كل مكان واحاطت به أسباب الموت ومع ذلك لا يموت وأيضاً يشتد عليه النكال والعذاب وما يرى أحداً مثله وأرى أنه أشد الناس عذابا وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر فإن يستغيثوا مما هم عليه من شدة العذاب عاوزيني لف بقى. دايما انت ماشي المغور قالوا يستغيثوا يغاصوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وقيل يغاصوا بماء كالمهل هو كل, كل شيء أذيبك الرصاص والحديد والزيت المغلي الحق أنها نار وعصارة أهل النار تصب عليهم حتى تسقط فروة الوجه والرأس من شدة النكال والعذاب وإن يستغيثوا فلس هذا بمستغاث يعني وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعجب أنه قال يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه هم يستغيثون نداتاً من العذاب فيزداد عليهم العذاب فوق العذاب ويزدادون ألماً فوق ألمهم ولا يزدادون إلا تقريعاً وتوبيخاً وذلة ومهانة فوق ذلتهم ومهانتهم. ولك أن تتصور ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض بأنعم أهل الأرض من أكثر أهل الأرض ثم يغمس خمسة في نار جهنم فيقال له هل رأيت نعيما قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط وأيضا الله تعالى يحشر من أهل النار فيقول له أرأيت من أهل النار أرأيت لو كنت لو كانت لك الدنيا بحذفيرها كنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة قال اللهم نعم قال ربط منك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك نسأل الله التوحيد قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتذنا للظالمين نارا أحاطبهم سرادقها وإي يستغيثوا بماء وإي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه قالها لما هنا شواء الوجوه ففيها التبدل سقوط فروة الوجه والرأس كما قال الله تعالى في سورة النساء كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب طال يشوي الوجوب إسا الشراب وساءت مرتفقة وقيل الماء هو الصديد صديد آل النار عامه المسألة فيها ما فيها من شدة النكال والعذاب وزيادة النكال والعذاب عليهم بئس الشراب النار بئس الشراب وسائة مرتفقة بئس الشراب وسائة يعني سائة النار مرتفقة ويكون المعنى بئس الشراب وسائة النار منزلا او بئس الشراب وسائة النار مجتمعا بئس الشراب وساءت مرتفقة والمرتفق مأخوذ من الرفق بئس الشراب وساءت مطلبا مرتفقا طلبوا رفقا فازداد النكال ولذلك يقرعون عندما يطلبون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يقطع بالموت فينادى يا أهل النار فيشرعبون وينظرون يا أهل الجنة فيشرعبون وينظرون فيقال تعرفون هذا فيقولون نعم الموت فيقول يا أهل النار خلود بلا موت وهذا من شدة النكال والحصر والألم عليهم والحق أن الإنسان لو, لو, لو عاش تدبرا على هذا الخلود الخلود في النار لمات كمدا الله نستعلم تشوفوا ولذلك نرى بأن القول بفناء النار لابن ثمية أو لغيره ونسب لابن ثمية هذا الكلام وان كان ليس بصحيح لكن ننظر حتى العلل الذي التي تعلل بها على أنها أن, أن الله جل في علاه أرحم الراحمين فهو يتعلل بأن رحمة الله واسعة كل شيء يعذبون إلى ما شاء الله ويرحمهم بعد ذلك الله طبعا هذا هذا هذا استدل بها ايضا او استدل على ذلك ببعض الادله الوهيه الضعيفه جدا وليست صحيحه قاله بئس الشراب وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال علماء هنا في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الإيمان لا يمكن بدون عمل وهذا أمر معلوم مسألة الإيمان والعمل مسألة لازم أهل الإرجاء هم الذين يقولون قد يتخلف العمل عن الإيمان والحق أن العمل لا يمكن أن يتخلف عن الإيمان بحال من الأحوال ولن ترد الكلام على الجنان إلا بالعمل الصالح مع الإيمان لا ترد ختام الأمر بالجنة إلا, إلا بعمل مع الإيمان الصالح قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ساجر لهم الرحمن والد قال إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كان الإيمان الذي استقر في القلب لا بد ان ينضح على الخوارج على, على على الجوارح الايمان الذي في الباطن لا بد ان يظهر خارجا فيؤثر في الجوارح إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع اجر من احسن عمل شوف انظر قال أدار الأمر على العمل هنا وفي رد على الجبرية قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من آمن صدقا فإيمانه يتجلى في عمله الصالح من, من توكل ويقين وحسن ذنب وإنابة وخوف ورجاء ثم صلاة وصوم وحج وصادقة إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات والصالحات هنا المقصود بها الواجبات إذن الذين أمنوا وعملوا الصالحات المقصود بها أولا الواجبات ثم المستحبات كما قال رب الأرض للسماوات من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترطوه عليه ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فهذه الدلالة واضحة على أن المحبة بالواجبات والمحبوبية بالنوافل المستحبات قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن من أحسن عمله هنا هذه الآية عظيمة جداً فيها تمانين قلب المؤمنين صادقين العاملين بأن الله لا يضيع إيمانهم. يضيع عملهم فاعمل الخير وانتظر الخير فإنه لا يضيع فمن صنع معروفا وأراد بالمعروف وجه الله الكريم فإن الله لا يضيع ومن صنع معروفا وأراد بذلك الآخرة فإن الله لا يضيع إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وفي قوله أحسن عملا ما قال أكثر عملا وإحسان العمل أصله وقصه وأساسه الإخلاص وهذا يعلمه الله من قلوب الـ الـ العباد لأن الإخلاص حتى العامل قد لا يعرفه تصلي أمام شوية مش كفاء اللي أعملته أستاذ تتسفد خالص ما تتكلمش خالص في أي حاجة فإحسان العمل إخلاصه وإخلاصه عزيز حتى العامل قد لا يدركه حتى العامل لا يدركه هو سر بين الله وبين عبدي وبين قلوب قلبي قلب عبدي اردهاته طب عفوا لحظه معايا السلام عليكم يا نصور عمرو يا حبيبي الحمد لله الحمد لله شكرا بقى انا ما شفتوش خالص ورحت كلمت عمرو بس أس انا انا اشوفه تبعتولي الان دلوقتي معلش وانا النهارده هكلمه ان شاء الله اه نعم ابعتولي على الواتس ولا صار <تصفيق> لا لا اتطور بس غلطت بالطريق ماشي ماشي اه هو الدكتور سارات الطريق يعني لما لا لا لا هي بس في مكان هكلمه هكلمها هكلمه النهارده هكلمه ان شاء الله معلش يا حبيبي انا اسف جدا والله ماشي ماشي سلام انا اعتذر و يعني اخي اتصل بي من من برا وكان يريدني شيء سامحوني ادبت قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجرا من, أجر من أحسن عملا لا نضيع اجرا من اجرى من احسن عملا احسن العمل اخلاصه احسن العمل في الاخلاص فكل عمل لو كان كالجبال وليس فيه اخلاص صار كثيبا مهيلا وكل عمل ولو دق في العين وكان فيه اخلاص فكان عند ربنا عظيما الاخلاص اصل الامر ولذلك أكد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال فعبد الله مخلصا له الدين رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في اللحظة وكان يخلاصه لله جل فعلها تعجب النبي قال قال عمل كثيرا ونفاذ كثيرا عمل قليلا ونفاذ كثيرا فإحسان العمل هو إخلاصه مع المتابعة إحسان العمل لا يكون العمل على الإحسان إلا, إلا أن كان إخلاصا تاما مع المتابعة لأن المتابعة إلا ما يكون متابعة لا يقبل العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أخلص واتبع الهدى تعبد لله بما شرعه الله اخلاصا لوجه الله سبحانه وجلى فعله وإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا إلا ما كان خالصا وبتغيا به وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد طيب نقف عند هذه الان احنا طنا معها كثيرا سامحونا وعكات الطريق هي اللي أخذت منا بعض الوقت إن شاء الله نتم الكلام على الإحسان أيضاً لأن مسألة الإحسان والفرق بين الإحسان والخيانة هذه من أهم من أهم الأبواب التي يرتقي بها المرء عند ربه جل وعلا. فان شاء الله يكون في الدرس القادم التفصيل في هذا الباب. لو في أسئلة تفضل. İzlediğiniz من أراد الحق بلغهم بضدها تتباين الأشياء القرآن مساني ذكر عقاب الكافرين ثم ذكر سواب المؤمنين وفي اسئله فضله حتى ننتقل الى السنن تكون من باب عادي البشرى المؤمن هذه العلامات الثلاث فإن انقطع فليخشى المرء على نفسه وان لم يلد نفسه في زياده فليخشى المرء على نفسه الله قدم ذكر الإيمان على الكفر فأمل الحكمة في تقديم ذكر العقوبة العصاة على جزاء المؤمنين ممتاز جزاكم الله خير طبعا قدم, قدم ذكر الإيمان على الكفر ترغيبا ولن هذا المقصود الأسمى ولأن الله خلق الخلق ليرحمهم واراد لهم الخير والندات وارادوا لانفسهم الهلاك فلذلك قدم الايمان على الكفر لكن لما قدم العقوبه على على الثواب قلنا هذا تنويع من باب الترغيب والترهيب في الرغبه والرهبه ولان السياق السياخ محكم لما ختم بالكافرين قدم عذابهم للالتصاق ولان المحل محل ارعاب فلو فاصل فاصل الفاصل لو يجعل النفس مهيئه لتعاظم العقاب في في في, في داخله دائما كل ما يعني تتباعد العقوبه عن اللا عن ال عدت الاثم او الكفر او الشرك النفس تهدأ، فلذلك عاقب ااا آآ الكافرين آآ على ثواب المؤمنين. بيقول اختيار الوظيفة هذا أنا استبشر به إن شاء الله إن شاء الله يا رب يرزقك الخير كله، حبك الله دعتنا فيه ربنا يجمع بينك في الجنة يا رب، وأداء المحبة خالصة الوالد الله الكريم. فهناك المحبه التي الخالصه لله رضاه لها ابواب ولا يغلق دونها باب وكما قال علماؤنا المحبه الصادقة في الله لا لا يذل ولا ينقصها الجفاء قولك يا أفضل مالك احسن الله إليك